ولم يتخذ ولد وَلَمْ يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء وخلق كل شيء فقدره تقدير واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون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 جَنَّاتٌ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَيَجْعَل لَّكَ قُصُورًا بَلْ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ وَاعْتَدْنَا الَّذِينَ كَذَّبُوا بِالسَّاعَةِ سَعِيرًا إِذَا رَأَتْهُم مِّن مَّكَانٍ بَعِيدٍ سَمِعُونَهَا سمعوا لها تغيض وزفيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها سمعوا لها تغيض وزفيرا. وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا قِرَانِيْنَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُوا الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَادْعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا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 وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَقُولُ فَيَقُولُ أَأَنْتُمْ أَبْنَى الْعَبَادِ هَاآءُلَاءِ أَمْ هُمْ بَلَلُ السَّبِيلَ قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من يدك من أولياء ولكن ولكن ما تعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما بورا.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 يوم يرون الملائكة لا بشرا يومئذ للمجرمين لا بشرا يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقد إنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء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 لقد أضلني عن الذكر بعد إذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا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 كذلك لنثبت به فؤادك ورتب لناه تغتيلا ولا يأتونك بمثل إلا جئناه بالحق وأحسن تفسيرا الذين يحشرون على وجوههم إلى جهنم أولئك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 فَقُلْ نَذْهَبَ إلَى الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَبُوا بِآيَاتِنَا فَدَمَّرْنَا هُمْ تَدْيِرَ وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَبُوا صُلَّ أَغْرَقْنَا هُمْ لِلنَّاسِ آيَةً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 وَإِذَا رَأَوْكَ كَأَنَّهُمْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هَجُوءًا أَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِنْ فَادَ لِيُضِلَّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صبرنا عَلَيْهَا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 وأنزلنا من السماء ما أوطه راع لنوحي به بلدة ميتة ونستيهم مما خلقنا ونسقيه مما خلقنا أنعاما وأناسي كثيرا ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا الاَ تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُمْ بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَذْبٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجٌ وَجَعَلَ بَيْنَهُمَا بَرْزَخًا وَحِجْرًا مَّحْجُورًا وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك خذيرا ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضروهم وكان الكافر على ربه ظهيرا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 الرحمن فاسأل به خبيرا وإذا خيل له نسجدوا للرحمن قالوا ومن الرحمن ان نسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا تباعك الذي جعل في السماوات بروج وجعل فيها سراج وقمر مُنيرا وهو الذي جعل الليل وانه رحيل فَلِلِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَكَّرَ أَو أَرَادَ شُكُورا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 والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستخرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسعفوا ولم يقتلوا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون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 إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفور رحيم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 والذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صم أو والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قوة أعين وجعلنا للمتقين إماما هؤلاء اِذْ يُجِزَونَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُنَقُّونَ فِيهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا خَالِدِينَ فِيهَا حَسُنَتْ مُسْتَقَرًّا وَمُقَامًا قُلْ مَا يَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ لقد كذبتم فسوف يكون نزاما